رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب المختصر في العقيده الاستاذ الدكتور خالد شيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله أوكن الثاني الايمان بالملائكه الملائكه عالم غيبي عالم غيبي مخلوقون عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى وليس لهم من خصائص عبوبية والألوهية شيء خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الإنقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه قال تعالى ومن, ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يختمون وهم عدد كبير لا يحصيهم الا الله تعالى وقد ثبت في, الصح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي علب البيت المعمود يصلي فيه كل يوم يصلي فيه كل يوم يسبعون ألف ملك إذا خاضوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم والإيمان بالطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الركن الاول مره انه الايمان بالله جل وعلا اما الركن الثاني فهو الايمان بالملائكه الملائكه ملائك من مرسل ملك بين رسول وهم الرسل بين الله وبين عباده هم الرسل بين ومنها الالهه له الرساله فالملك هو الرسول بين الله وبين عباده وهم عالم غيبي لا نراهم لا نرى الملائكة عالم غيبي إلا إذا تشكلوا كما تشكل جبريل واتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الإسلام والإيمان والإحسان كما هو مشهور وغير ذلك فالملائكة يتشكلون بالصور الجميلة يتشكلون بصور الجميلة مخلوقون يعني كل ما عاد الله فهو مخلوق كل ما عاد الله فهو مخلوق والملائكة من, من ضمن خلق الله تبارك وتعالى عابدون لله تعالى لأن الله جل وعلا وصفهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالملائكة لا يعصون الله أبدا مطيعون لله جل وعلا من هذا تفهم أن القصة المشهورة يتداولها الناس في الناس الملكين عصي الله وتعالى فعلقا من قدميهما هذا كله كذب هذا كل من بني إسرائيل التي لا تحتروا الملائكة وكذا فهذا كذب باطل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فدعوا أنهم عصوا الله شربوا الخمر وقتلوا الغلام وزنوا بالمرأة هذا كله كلام باطل لا يمكن أن يوصف به الملائكه صلوات ربي وسلامه عليهم وأما ما ذكر الله في كتابه وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أزع الملكين ببابه لهاروت وماروت فهذه فيها تفصيل كثير في تفسير هذه الآية يعني منها أن وما يعلم من حتى يقول انما حفظناه ليس الملائكه وإنما هاروت وماروت ليس من الملائكة طيب وإنما هاروت وماروت رجلان غير الملائكة التي ذكروا في الآية وما وزع الملكين بابل ثم قال هاروت وماروت هؤلاء الذين يعلمان السحر وليس الملائكة وبعضهم قال أن, هو أن ملكان والملكان إنما يعلمان باب الابتلاء والاختبار فهما بأمر الله يعلماني هذا الأمر أو يعلمان الناس السحر ليحذروه كما قال حذيف كان يسألون الناس كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافت أن يدركني فمن باب تعليم الناس ما يحذرونه على كل حال الايه فيها تفسير طبعا من اراد الرجوع الى تفسيرها فليرجع في تفسير ابن كثير وطبري وغيرهما فسر هذه الايه ليس لهم من خصائص الربوبيه والالوهيه شيء لان الانسان قد يرى مثلا ما عندهم من القدره مثلاً او القوه انه قد يظن ان لهم شيء في الربوبيه والالوهيه ابدا بل هم عباد مكرم عباد الله تبارك وتعالى مكرمون خلقهم الله تعالى من نور هذا هو الأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور أصل خلق الملائكه والانسان خلق من نطفة ومن طين والجان خلقوا من نار منحهم من للقيادة التام لأمره كما قلنا قبل قليل والقوة على تنفيذه نعم أما عددهم فنعم عظيم جدا كما جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما من نوضع شبر طيب إلا وفيه أو أربعة اصابع إلا فيه ملك ساجد أو قائم أو راكع لله تبارك وتعالى هذا الحديث كان فيه ضعف لكنه تشهد له النصوص الأخرى ويكفي حديث المعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لما ذكر البيت المعمور قال كل يوم يطوف به سبعون ألف ملك لا يطوفون من غد يعني يخلق غيرهم فهم جند عظيم من جند الله تبارك وتعالى نعم والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجودهم الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا الثالث الإيمان بمن علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح وقد سد الأفق وقد يتحول الملك بأمر الله إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حيث أوسله الله تعالى إلى مويم فتمثل لها بشع سويا نعم الايمان بالملائكه يتضمن امورا منها الايمان بوجودهم من انكر وجود الملائكه هذا كافر فان الله ذكرهم في كتابه جل وعلا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الانسان قال ما في شيء اسمه ملائكه هذا كافر مكذب لله. مكذب لله مكذب للرسول فلا بد من الايمان بوجودهم كذلك الايمان باشخاصهم لمن ذكر باسمه كجبريل وميكال واسرافيل فلا ذكروا بأسمائهم فنؤمن بهم ومن لم يذكر باسمه فنؤمن ايمانا إيمانا مجملا فالإيمان بالملائكة يكون مجملا ويكون مفصلا فالمجمل عموم الملائكه المفصل من ذكر باسمه أو وصفه الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كذلك إذا علمنا من صفات الملائكه شيئا فنؤمن بهذه الصفات لأن هذا تصديق لله تبارك وتعالى أو تصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والملكة ما قلنا يتشكل وكان جبريل كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الدحية ابن خليفة الكلبي كثيرا ما يأتي على صورته وأتى مريم فتمثالها بشرا سوية وأتى موسى ملك الموت على سورة رجل فالشاهد أن الملائكة نعم يتشكلوا عن سورة الرجال نعم الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بلا ملل ولا فتور وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء ورسل ومثل مكائيل المؤكل بالقطر أي المقر والنبات ومثل الميكائيل الموكل بالقطع أي والنبات ومثل إصرافيل الموكل بالنفر في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق وبعث الخلق ومثل ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت ومثل الملائكة الموكلون بالأجنة في الأوحام إذا تم الإنسان أوضعت أشف في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمه بكتب وأمره بكتب وزقه وأجله وعمله وشقيء سعيد ومثل الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ومثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. نعم الملائكة لهم أعمال كثيرة حقيقة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته منها الوحي وهو جبريع كان يأتي بالوحي وميكائيل الذي يأتي بالقطر والامطار والخيرات وإسرافيل الذي ينفخ في الصور وهناك ملك الموت وملائكة الموت وكذلك الملائكة التي تحفظ الإنسان له معقبات بين يديه ومن خلف يحفظونه بأمر الله وهناك الملائكة التي تحضر المجالس الذكر وهناك الرقيب الحفيظ الذي يكتب على الإنسان أعماله وهناك المنكر النكير الذي يكون في القبر ويسأل الإنسان وكثير حقيقة أعمال الملائكة عليهم السلام فنؤمن بكل ما ثبت نؤمن بكل ما ثبت من أعمال الملائكة نعم وركن الثالث الإيمان بالكتب الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب والمواد التي, والمواد التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة قال تعالى لقد أوسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والإيمان بالكتب يتضمن أوبعة أموه الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله تعالى حقا الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتواطن التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل, التي أنزل والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والزبور الذي أتيه داود عليه السلام وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به اجمالا الثالث تصديق ما صحيح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحوف من الكتب السابقة، أو واضح العمل بأحكام ما لم ينسخ منها ووضع والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخه بالقران العظيم قال الله تعالى وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حافما عليه وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقوه القوآن نعم الإمام بالكتب السماوية الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله بل الصحيح أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا أنزل كتابا مع كل رسول صلاة ربه وسلامه وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر لما عن عدد المرسلين قال ثلاثمائة وبضعة عشر فإذا كان عدد المرسلين ثلاثمائة وبضعة عشر إذا عدد الكتب ثلاثمائة وبضعة عشر لأن كل رسول جاء بكتاب لكن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث لا بد أن يذكر لنا كل كتاب ومن الرسول الذي أسمه ليس بالضرورة وإنما الكتاب القرآن كتاب هداية وإنما يضرب لنا امثله وذكر لنا بعض الكتب وذكر لنا بعض الرسل فمن الرسل الذين ذكر كتبهم داود وذكر الزبور وموسى وذكر التوراة وعيسى وذكر الإنجيل وإبراهيم وذكر الصحف هذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى الكتب التي أنزلها على والمشهور عند جماهير أهل العلم أن جميع هذه الكتب الصحف والفرقان الذي أُزِل على موسى والزبور والتوراة والإنجيل أن هذه جميعا كلام الله هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن جميع هذه الكتب كلام في فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والصحف كلام الله وكذا الزبور وكذا الفرقان هذه كلها كلام والقرآن كذلك هذه كلها كلام الله سبحانه وتعالى قول الجماهير اهل العلم والفرق بينها وبين القرآن الكريم أن القرآن الكريم نزل منجما مفرقا بينما هذه الكتب على المشهور أنها نزلت كاملة دفعة واحدة ما نزلت منجما وإنما نزلت دفعة واحدة وهذه الكتب نسخت بالقرآن والقرآن كما قال الله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فجاء القرآن ناسخا لجميع الكتب السابق ومهيما عليها ومن حيث الإيمان نحن نؤمن بجميع هذه الكتب لكن من حيث التفصيل فالمسألة فيها نظر وهي قضية أن هذه الكتب حرف كثير منها بل لعلها حرفت جميعا ولذا قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه و وإذا كان الأمر كذلك وأن هذه الكتب حرفت فنؤمن بها على سبيل الإجمال نقول نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى لكن التوراة الموجودة حاليا فيها شيء محرف كثير نؤمن بالإنجيل الذي جاء به عيسى لكن الإنجيل الموجود حكم فيه كثير وهكذا فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن الصحف، لكن الموجود حاليا وقع فيه تحريف لكن أيها المحرف وأيها غير المحرف ما نعلم الا ما نص... ما دل عليه الدليل كمثل الكلام الذي في التوراه مثلا اللي فيه الطعن في الله تبارك وتعالى الطعن في الانبياء هذا يقين المحرف وموافق القران تماما فهذا يقين انه يعني ليس محرف ويبقى الذي لا ندري هل وافق القران او خ... يعني اخبار عامه لا يوافقها القران ولا يخالفها فهذه نقول نؤمن بما انزل من الله تبارك وتعالى أو بما جاء به موسى أو بما جاء به عيسى أو بما جاء به إبراهيم وهكذا نطلقها بدون تفصيل لأننا لا ندري هل هذا من المحرف ولا منها ما... ما ثابت إذا في عندنا جزء يقين أنه محرف وجزء يقين أنه غير محرف وجزء ما ندري فالذي لا ندريه نؤمن به على إمانا مجملا لكن لا... لا نكذبه ولا نقبله وإنما نقول أمن نؤمن بما انزل على موسى عليه الصلاة والسلام نعم ومن الحقائق المتعين بيانها هنا أن من الكتب المنسوخة بشريعة الإسلام التواط والإنجيل وقد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله تعالى منها عن التوات قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحوفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصطح إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه عن الإنجيل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وأن ما في أيدي اليهود والنصارى اليوم من التوات والأناجيل المتعددة والأسفار والإصحاعات التي بلغت العشوات ليست هي عين التوات المنزلة على موسى عليه السلام ولا عين الانجيل المنزل على عيسى عليه السلام لانقطاع أسانيدها واحتوائها على كثير من التحويف والتبديل والأغاليق والاختلاف فيها واختلاف أهلها عليها واضطرابهم فيها وانما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام وما عداه فهو محوف مبدل فهي دائره بين النسخ والتحويث ولهذا فليست بكليتها وحيا وإنما هي كتب مؤلفة من متأخريهم بمثابة التواويخ والمواعظ لهم وحاشا لله أن يكون ما بأيدي اليهود من التوات هو عين التوات المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، وأن يكون ما بأيدي النصارى من الأناجيل هو عين الانجيل المنزل على نبي الله عيسى عليه السلام. وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حينما وقع عمر بالخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوات، وقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا التباعي وراه أحمد والدعمي وغيرهما حيوهما. طيب التوراة والإنجيل موجودة حاليا يقول إما منسوخ وإما مبدل يعني ليس على إطلاقي هذا الكلام لأن النسخ لا يكون إلا في الأحكام الأخبار ليس فيها نسخ وإنما النسخ يكون في الأحكام كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فهنا هذا نسخ في الأحكام أما الأخبار فلا نسخ فيها بالنسبة للتوراة والإنجيل يقينا الموجود حاليا محرف كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه خاصة الإنجيل بالذات لأن الإنجيل موجود حاليا مستحيل لأن يكون هذا الذي جاء به عيسى صلى الله عليه لأن الإنجيل موجود حاليا هو عبارة عن ذكر قصة عيسى من قبل أن يولد إلى أن رفع وعلى قولهم إلى أن صلب ورفع فهذا كله يعني كذب لا شك في هذا وحتى في الإنجيل الموجود حاليا ينسبون عيسى إلى يوسف النجار والعياذ بالله مع أنه بن مريم عليها السلام وينسبونه إلى يوسف النجار يقول هذا كان خطيبا لمريم فينسبونه له فهذا من جهلهم حقيقة في هذا الأمر فالمهم أن الإنجيل موجود حاليا مختلفون هم فيه كثيرا هناك أكثر من 77 إنجيل عند النصر صحيح المشهور عندنا الآن الذي نعرفه نحن اللي هو المشتهرة عندهم هذا الآن الجيل اللي هي الأربعة مرقس فلوق ويوحنا ومتى لكن هناك أناجيل أخرى أكثر من سبعين انجيل كل كليسة تؤمن بإنجيل ولا تؤمن بغيره ولذلك سأني يقين هذه الأشياء حرفت وبدلت وغيرت عن وجهها فنؤمن بأصل الإنجيل فقط الذي جاء به عيسى أما الانجيل الموجود حاليا ما في أي احكام نادر أن تجد فيه احكاما إذا فيه أشياء فيه مواعظ فقط لعيسى وامثال يسمى او غير ذلك اما كاحكام هذا ما فيه الانجيل ابدا شيء من هذا سواء كان متى او يوحنا او لوقا او مرقص ما فيها شيء وكذلك هذه الانجيل وهذه التوراة لا يوجد لها اسناد وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى يعني هذه الأمة هي أمة الاسناد يعني القران مسند الى الله جل وعلا الناس تاخذه بالاسانيد الى النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل الى رب العزه تبارك وتعالى بينما الاناجيل والتوراة لا يوجد لها اي اسناد حاليا عندهم ما عندهم اي اسناد ويقولون ان اول انجيل كتب كتبه تلميذ تلميذ عيسى وليس عيسى وليس تلاميذ عيسى ان تلاميذ تلاميذهم همت أول إنجيل كتب ومع هذا ايضا لا يثبت يعني اهم ايضا مكذوب وغير الذي وقع فيه من التحريف اصلا فنعمه الاسناد عظيمه جدا لهذه الأمة ان تروي كتبها بالأسانيد أما سنن عيسى وسنن موسى لا عندهم شيء منها ابدا ما عندهم شيء منها ابدا نحن عندنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن في نعمه عظيمه جدا من الله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الكتاب لانه اخبر سبحانه وتعالى لا كتاب بعده ولا نبي بعده وانه صالح لكل زمان ولكل مكان وتعهد الله بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانها له لحافظون لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فلذلك آه آه هذا القران الكريم هو الخاتم جميع الكتب فاذا نؤمن باصل الانجيل الذي نزل على موسى بأصل الانجيل الذي نزل على عيسى باصل التوراه التي انزلت على موسى باصل الصحف باصل الفرقان باصل الزبور لكن الموجود حاليا قط يقينا انها فيه من التحديث ما فيه والله اعلم قال المؤلف حفظه الله أوكن واضح الإيمان بوسول أووسول جمع وسول بمعنى موسل أي مبعوث بإبلاغ شيء والمواد هنا من أُوحى إليه من البشر بشوع وأمي وبتبليغه وأول وسول نوح وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن أُوحينا إليك كما أُوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائت نوحا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا أحد من وجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم تخلو أمه ولم تخلو أمه من وسول يبعثه الله تعالى بشويعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحى إليه بشويعة من قبله ليجددها أو نبي يوحى إليه بشويعة من قبله ليجددها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة وسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله تعالى إنا انزلنا التوات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ورسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص وقوبية والألوهية شيء قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد رسل وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضارا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني, لم قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وتلحقهم خصائص البشوية من الماضي والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي هو يطعمني ويسقين وإذا موت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. ولما, ولما رواه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني متفق عليه وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكوا وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذك الدعوة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال في عيسى بن مويم عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة إلى الثقلين بعثهم الله مبشرين ومنذرين لتحقيق العبودية لله سبحانه وتوحيده وأدى كل واحد منهم عليهم السلام الأمانة وبلغ وبشر وانذر وقد أيدهم الله بالآيات الطاهرات ورسل أفضل من الأنبياء وقد فضل الله سبحانه بعضهم على بعض ووفع بعضهم درجات وأفضلهم جميعا خمسة هم اولو العزم من الرسل وأفضل الجميع على الإطلاق بل أفضل جميع الخلائق وخاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده نعم الإيمان بالرسل هو الركن الثالث من أركان الإيمان إيمان بالله والملائكة والرابع عفوا إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والرسل هم المرسلون من عند الله تبارك وتعالى هم بشر من ولدي آدم صلاة ربه وسلامه ولكنهم منتقون كما قال الله تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال يخلق الله ما يشاء يختار. فاختار هؤلاء الرسل وفضلهم على جميع البشر صلاة و وسلامه عليهم وهم ينقسمون تات أقسام إلى رسل وإلى اولي العزم من الرسل وإلى أنبياء والمشهور عند اهل العلم أن الرسل أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء هم من جاءوا بتكميل رسالة من سبقهم والرسل هم من جاءوا بشريعة جديدة على خلاف بين أهل العلم هناك من أهل العلم من يرى أن جميع من ذكر في القرآن هم أنبياء ورسل على كل المشهور عند أهل العلم أن الأنبياء ثم الرسل ثم أولي العزم من الرسل والمشهور أن اولي العزم من الرسل هم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلاة والسلام وهم أفضل المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والله تبارك وتعالى أخبره وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي رسول أو نبي، فما في أمة خلت وما كنا معد ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، والبشر منهم كما قلنا الناس العادي ومنهم الأنبياء ومنهم الرسل وخيرهم وسيدهم محمد. صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم مختلف اهل العلم من افضل محمد او جبريل عليهما السلام وهذا المثال لا يترتب عليها شيء والاكثر على ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق مطلقا وقيل جبريل والله اعلم ونوح عليه السلام هو اول رسول نوح هو اول رسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فياتون الى نوح فيقول يا نوح انت اول رسول ويقول ادم ايضا اذهبوا الى نوح اول رسول ولذا قالوا ان ادم نبي وليس برسول وهو قبل نوح عليهم السلام والانبياء يعني بشر كما قال الله تبارك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فهم ينسون ويتزوجون ولهم اولاد ويؤذون ويصابون ويمرضون كل هذا الاشياء تقع لهم فهم بشر في النهايه كما قال الله تبارك وتعالى وقال لولا انزل عليه ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا ولبسنا عليه ما يلبسون يعني ما, ما يمكن ان يجعله ملكا الناس لا, مع الملائكة. لا تستطيع ان تتعامل مع الملائكه فاذا جعله ملكا جعله بشرا ما استفدنا شيء نرجع مره ثانيه فهم بشر الرسل من البشر وهم معصومون وهم معصومون في التبليغ معصومون من الشرك معصومون من كبائر الذنوب معصومون من خوارم المروءة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين نعم والإيمان, والإيمان برسل يتضمن أوبعة أمور الأول الإيمان بأن, وسالته... بأن وسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحدة منهم فقد كفروا بالجميع كما قال تعالى كذبت قوم نوح للموسلين فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيوه حين كذبوه فعلى هذا فالنصار الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبين للمسيح ابن مويم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنهم قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشاوتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صواق مستقيم وهذا يتضمن تصديقهم وإجلالهم وتعظيمهم كما شاء الله في حقهم الثاني الإيمان بمن علمنا باسمه منهم مثل محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القوآن في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين مثالهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مويم وفي سورة الشوى في قوله تعالى شوى عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفوقوا فيه وأما ما من لم نعلم باسمه منهم فنؤمن به إجمالا قالت تعالى ولقد أوسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم أرابع العمل بشريعه من رسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وكلهم متفقون على وحدة الملة والدين في التوحيد والنبوة والبعث وما يشمله ذلك من الإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشوه وما في ذلك من وحدة العبادة لله تعالى لا شريك له فالصلاة والزكاة والصدقات كلها عبادات لا تصرف إلا لله تعالى وشرائعهم في العبادات في صورها ومقاديرها وأوقاتها وأنواعها وكيفيتها مختلفة متعددة حتى جاءت رسالة الخاتمة والنبوة الخالدة فنسخ الله بها جميع الشرائع فلا يجوز لبشر كتابي ولا غير كتابي أن, أن يعبد الله بشريعه غير شريعه محمد ومن عبد الله بغير هذه الشريعه الخاتمة فهو كافر وعمله هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فواجب على كل مكلف الإيمال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلم يبقى وسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من انبياء ورسل الله حيا لما وسعه إلا اتباعه وأنه لا يسع الكتابيين إلا ذلك كما قال الله تعالى الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والإنجيل وقوله تعالى وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الإيمان بالرسل يتضمن امورا الإيمان بالرسل يتضمن أمورا منها الإيمان بأن رسالته حق وأنه لا بد أن نؤمن بجميع الرسل بدون تفريق لا نفرق بين رسول ورسول كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول لما أنزل ليهم الرب والمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالكفر برسول إن واحد كفر بجميع الرسل كما قال الله تبارك كذب قوم نوح المرسلين مع ان نوح هو أول رسول فالطالب انهم كذبوا الرسول إذا كذبوا جميع الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وكذلك الإيمان فيهم أو بهم كالإيمان بالملائكة على التفصيل وعلى الإجمال لأن الله قص علينا بعض رسله فمن قصهم علينا وذكرهم بأسمائهم نؤمن بهم بأسمائهم كما قال الله تبارك وتعالى تلك تلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قوم من درجات من نشاء نربك حكما ثم ذكر مجموعة من الرسل من ذرية إبراهيم على صدام نؤمن بهم جميعا وكذلك من ذكر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بمختلفة في بعضهم كتبع والخاضر هل هما رسولان أو ليس برسولين. فالمهم أننا نؤمن بالجميع نقول نؤمن بجميع رسل الله من علمنا منهم من لم نعلم نؤمن بهم جميعا كذلك نصدق ما جاء عنهم من الأخبار سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بشريعته وأنه خاتم لجميع الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه فإذا كان موسى لا يسع الا اتباعه محمد صلى الله عليه وسلم فغير موسى من باب أولى كاليهود والنصارى من باب اولى أنهم يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أن نؤمن أن العبادات بشكل عام الرئيسية كلها جاءت فيها الرسل كأركان الإسلام مثلا الشهادتين طبعا الشهادتين بالنسبة لنا الله ومحمد مثل قوم نوح الله ونوح قوم إبراهيم الله وإبراهيم وهكذا الإيمان بالرسول الذي جاءهم ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها فرضت عليهم كما قال الله تبارك وتعالى إبراهيم وأذن في الناس بالحج وقال عيسى عليه السلام عليه إني عبد الله اتاني الكتاب وجعل النبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وقال عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يامر اهله بالصلاة فالرسل جميعهم جاءوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهذا بنسبة الأركان أما تفاصيلها كم يوم يصومون من كم إلى كم ماذا عن ماذا يصومون؟ هذه التفاصيل الله أعلم كيف كانت. كذلك الحج، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة. هذه كلها أمور لا نعلمها، لكن نعلم أنه أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر بالصيام. ونقف هنا والله على وعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. اهلا بدو السؤال سبت سبت سبت سبت لا يقول النبي تابع للرسول إيه الرسول الرسول من جاء بشريعه او من بعث الى قوم كفار النبي من بعث إلى قوم مسلمين او من كان تابعا للرسول الانبياء تابعون للرسل يعني مبلغون عن الرسل النبي رسول لذلك يقول كل نبي كل رسول نبي كل رسول هو نبي لكن يقول ليس كل نبي رسول الرساله درجه اعلى ماشي ايه خير ان شاء الله والله اعلم وصلى الله سبحانه و تعالى